وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيَ تَمَامُ وَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيْسَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَكُولُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليسام فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاث وارباع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 فَإِنْ قَدْ نَلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَهُ فَقُلُوهَا لِأَمْرِي أَمْ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكثوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم وكفّ بالله حسيبا لِلَّجَالِ نَصِيبٌ مِّن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 فليتقوا الله ول يقولوا قول السذيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعد وصية يوصي بها أو ذين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 فَلَهُنَّ نَرْضَعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَن يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَأَشْرِهُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُ هُنَّ فَسَعَتَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَدْعَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ رَتُ مُّبدَالَ زَووج م كانََ زَووج إِحْدَاهُنَّ إحذَهُ نَّقِم طَرَف فَلَا تَأخُذُ مِه شَيْئاء أَتَأخُذُونَهُ بُحتلَ وَإِثمَم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لا ما قد سلف إنّه كان فاحسَّة ومقتَّة وثاء سبيلا حُرِّمَت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وقواتكم وعماتكم وقَالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وامّهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من أرضاعت وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نساء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 فأنقحوهن بإبن أهلهن وأتوهن أجرهن بالمعروف مصلات غير مسافات فأتوهن أجرهن بالمعروف مصلات غير مسافات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاقشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم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 ماكتسب وللنساء إنصيب من ماكتسب واسأل الله من تضره إن الله كان بكل شيء عليم.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 وإن خفتم ثقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 كم من الغائط أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أوفت يمّم طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عسوا وفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما واضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكالخير اللهم وأقوى ما ولكن لعلهم الله ولكن لعلهم الله بقفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سو جوها فنردها على أدبارها أو نلعلهم أو نلعلهم كما لعنا أصحاب التبت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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء كالذين لعلهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ لَسَنَقِيرًا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 أأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا هؤلاء الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم في أففسهم قول وَمَا وما أرسلنا مرسول إلا ليطاع إني الله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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجبوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو لهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما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 وَاحَدُنَا أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودت يا ليتني كنت معهم فأفوذ فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال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 قل بتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيبة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 مَن يُطِع الرُّسُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَن يُطِع الرُّسُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا من يطعر وسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت صائفة منهم غير الذي تقول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 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفتك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا مَن يَشْفَع شَفَاعَة حَسَنَة يَكُل هُوَ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَاعَة سَيَأْتِيَ يَكُل كِفْلٌ مِنْهَا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلم تدد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلكوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم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 وَإِنْ كَالَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْفِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَدْفَعْ صِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكما ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدة فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 وكلا وعد الله الحسما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 فاولائك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مروا ومن كفرا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 فإذا سددوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنِ الْأَسْلِحَةِ وَالْأَمْتِعَةِ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُ اللَّهِ قِيَامَوْ وَقُعُودَوْ وَعَلَى جُلُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَّنَتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجازل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 اذا ادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ان من يكون عليهم وكيلا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 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِب خَطِيئَةً أَوْ إكْمَالَ ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَأً فَقَدْ يَحْتَمَل بُهْتَانًا فَقَدْ يَحْتَمَل بُهْتَانَهُ وَإِكْمَالَ مُبِينٍ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 لا جواهم إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتواء أمر بات الله فسوف نأتيه أجرا عظيما. وَمَن يُسَاقِرُ وَسُلَمِ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَالِهِ مَا تَوَلَّى لُوَالِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ غَلَالَمْ بَعِيداً إِن يَدْعُونَ بِدُونِهِ إلَّا إِنَاسٌ وَإِن يَدْعُونَ إلَّا شَيْطَانَ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكون آذان الأعام ولأمرنهم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 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ الْقِيَارَ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِمْ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 وإِن تُحْسِنُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمِيلِ فَتَذْرُوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُ وَتَتْكُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَضُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيَاتِ الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره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 مُذَادِ دِينٍ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَر مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَتَهُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وآتينا موسى تلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب تجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا وليضا فبما نقضهم من ساقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقيق وقولهم قلوبنا غلف بل قد عظ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بحتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 فأخذهم الرما وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرافقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويولس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 إنما الله إله واحد سبحانه ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان يكن له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْثُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرًا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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة